وانطلق الْمَلَأُ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 طير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصور المحراب اذْدَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ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 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 لله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا.